على مي يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشترون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 إِنَّ رَبَكُمْ لَرَؤُوفٍ رَحِيمٍ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُهَا وَزِينَهُ وَزِينَتَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ هو الذي أزل من السماء ما لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يبتلكون به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر قالكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها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 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسافر الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة يوم القيامة ومن الأوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد ففر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون ويقول أين شركائي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 بلا إن الله علِيمٌ بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبيئ سَمَّثُوا المُتَكَبِّرين وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَلَّلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسناً ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 Wahai mereka yang bersama وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَأَنَّهُم مُّسْلِمُونَ إِنَّمَا قولنا إن إذا أردناه أن نقول له. أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 بالبيانات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيِّ يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراو رحيم أو يأخذهم على تخوفٍ فإن ربكم لراو فرّحين أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سَجَدًا لِلَّهِ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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفاف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 ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزق كلا هم تك الله لا تسالون عما كنتم تبترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه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 وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وريهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلف فيه وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لایه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقكم مما في بطونه من دين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغ للشالبين ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاؤ الناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من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 افا بي نعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسناً ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسناً فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ وما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم يكرهونها وأكثرهم الكافرون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 ذارون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ورحمة وهدو للمسلمين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 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا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 وليُبينَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْ لَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تسالن عما تمعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء أَبِمَا صَدَّتُمْ وَتَذُوْقُ السُّوءَ أَبِمَا صَدَّتُمْ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 أجره بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة، ولا نجزي أنهم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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه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 أبرتهم الخاسرون، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا، ثم جاهدوا وصبروا، ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها، إن ربك من بعدها لغفور رحيم.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 وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يكمحون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 بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة, يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن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 ولئن صبرتم له وخير للصابرین واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين التقوا والذين هم محسنون